Kelu Beraka tiada hina, dan Rabb Ta hinu ilain. Fasalatullah, Tuhan Yang ورضك هم يواجهي من مثل حبيبي الطهفة به يد جلال الله جدني بالنور إلهي ورضك هم يواجهي من مثل حبيبي الطهفة به يد الله وأقول إلهي عيني ربه فلا تحرمني من رؤيا حبيب الله وعند على الباب أغني وأقول إلهي عيني ربه فلا تحرمني من رؤيا حبيب الله Love. Oh.